lezen ta erja ala aslan كل شي بقلبي وصلك لك فجأة كلامي كله بيصير سكوت يا عقل علي مني بلحظة غيابك عني بشام حديث